ضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالده لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يرموا أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتيما, يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ثامت ربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة عليهم نار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 تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل i Allah